أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حيمين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزآ إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين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 أبا أنا على أمتي وإننا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسل من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفها إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قل أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما سئلتم بِهِ كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني برآء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين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 ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بِكَ فإنا منهم منتقمون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 إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون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 يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون